قالَوا مَا أَخْلَفْناَا مَووعدَكَذِمَكِنَا وَلَ خُم مِن أَوزَوى وَلكِ الن خُِنَا أَوزَرَم مِنزينََةِقَوْمِ فَقَذَفْ النَّهَا فَكَذَلِكَ أَلقَ فأقرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا 112. ولقد قال لهم هارون من قبل يَا قَوْمِ قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري 113. قالوا لن نبرح عليه عاكثين حتى يرجع إلينا موسى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَسْبِقَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ أَمَّا تَسْتَخِذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي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 111. وسع كل شيء علما 112. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 113. وقد آتيناك من لدنا ذكرا 114. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا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 111. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما 112. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 113. فيذرها قاعا صفصفا 114. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يَوْمَئِذ يتَّبِعون ال الدََّ لِ وَجَلَ وَخَشعة الأأَصواتُ لِغحمنانِ فَد تَسمَ إِللا همَسَ يَْمَائِذِ الَّةَ فَعْ الشَّفَعَةُ إِللاا م منَن أَذِنَ لَ رحمَن وَرَضِيَ لَ قَوْلَ